إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ على طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَاهُنَا حَمِيمٌ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لا يأكله إلا الخاطئون